فقد كذبوا ف س ي أ ت ي ه م أ ن ب ا ء ما كانوا به يستهزئون أ و ل م يروا إ ل ى ا ل أ ر ض كم أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج كريم إ ن في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واذ نادى ربك موسى اذ ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبوا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 إلى ربنا م ن ق ل ب و ن إنا ن ط م ع أن يغفر ل ن ا ر ب ن ا خ ط ا ي ا ا كنا أن كنا ن أن أن أ و ل ا ل م م ؤ ن ي ن و أ و ح ي ن ا إ ل ى م و س ى و س ر بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون و ا ن لجميع حاذرون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 فلما ت ر ا ى الجمعان قال اصحاب موسى قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين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 و جعل لي من ورثة جنة النعيم و, الن و ا غفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون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 واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 قالوا ل ように思い出してくれているときに、私たちは思い出してくれているときに、ن たちは思い出してくれているときに、私た ن は思い出 ل てくれている ي きに、私たちは ل い出してくれているときに、私たちは思い出し إ ل ا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا ا ل آ خ ر ي ن وامطرنا عليهم بطرا فساء مطر المنذرين إ ن في ذلك ل آ ي ه وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين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 واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء